وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجَنِّبْنِي وَبَنِي أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُمْ لَاضِلٌّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّبَعَنِي فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم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 إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم لا يرتد وَأَنذِرْ نَفْسَكَ أَمَّا يَأْتِهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ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 وَضَرَبَ نَٰلَكُمْ الْأَمْثَالَ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ الله مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُمُ ٱلْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ ۚ إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا الله الواحد القهار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 إن الله سريع الحساب هذا بلاغ هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكروا قَالَ الْأَلْبَانِ